وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم فسألو أهل الذكر إِن كُنتم لا تعلمون بالبيانات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله يتفيئ ظلاله عن اليمن والشمال إلى سجد لله سجد لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابه من وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهًا إِلَّا سَنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَّا وَاحِدٌ